IlAllah mardjukum, Wahyu Allah pada setiap sesuatu yang Maha Kuasa. Aleya, Innahum yathnuu nusudurnya untuk mengucapkan. Aleya, Pada saat mereka mengenakan pakaian mereka, Dia mengetahui apa yang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 وَكَانَ عُرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُنَّ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ولَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 121. And if we were to make the human from us, then we were to cut it from him, then it will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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُونَ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُونُ لَوْلَا أُزِلَّ عَلَيْهِ كَزُنْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ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 فإن لم يستجب لكم فعلموا أنما أُنزل بعلم الله فعلموا أنما أُنزل بعلم الله وألا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوّف إليهم نوّف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون أَفَمَا كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِرْعَبٌهُ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُسَبَّبٌ ومن قبله كتاب موسى إما موع ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَنَّارُ مَوَعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مَدِيَةٍ مِن It is the truth from your Lord, but a lot of people do not believe. And those who do not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 قال يا قوم أرأيتم إن كنتوا على بينة من ربي وأتاني رحمة من عدده فعميت عليكم أن ألزمكمها أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 فإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابِي يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 mana wana tukum, mala kafirin. Qalaa saawi ila jebli, yagcimni min al-maa. Qalaa la yagcim al-yoom min amri Allahi illa min rahim. Wahal bainahum al-muj,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 111. Inni أعظك أن تكون من الجاهلين 112. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم 111. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح هبِط بسلامٍ منا وبركاتٍ عليك وبركاتٍ عليك و على أممٍ مما معك وأمّم سنُمَتِّعُهم ثم يمسّهم منا عذابٌ أليم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 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن آتتم إلا مفترون يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِنُونَ وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ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 قال إني أشهد الله وشهد أنني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا فكيدوني جميعا ثم لا تضرون Inni tukeltu ala Allah rabi wa rabikum Ma min daba'in illa hua ahidu binasiyatihah Inna rabi ala siraatim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 ولمَّا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمتٍ منا ونجيناهم ونجيناهم من عذابٍ غليظ وَجِين كَعادٍ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَطْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِنَّ عادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ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 ما تدعون إليه مريب؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسيد؟ ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فدرواها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بضرر فيأخذكم عذاب قريب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 برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديالهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرا قالوا سلاما قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ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 وامرأته خائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرّوع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أوهم منيب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 Fala maa jaa amruna jaa lna aliyah safila ha wa amtarnaa aliyah hijarat min sijlim maudd musawma tan al darabbik wa ma hiya min al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 نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي ورزقني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 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفا وَلَئِن أَرَهْتَكَ لَرَجَمناك وَمَا أَنتَ عَلَينا بِعَزيز قال يا قَوْمي أَرَهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ الله أَرَهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ الله وَاتَّخَذتُموهُ وَرَاءَكُمْ واتخذتموه وراءكم ظهريا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 ألا بُعدا لِمَديانكَ ما بَعدَ ثَمودَ ولَقَد أرسلنا موسى بِآياتنا وسُلْقان مُبينٍ إِلى فرعونَ وَمَلأهِ فَاتَبعوا أمر فرعونَ فَاتَبعوا أمر فرعونَ وَمَا أمر فرعونَ بِرشيد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 القران قصصه عليك منها قايم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا لما لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبّي Wakdalik aku Rabbik, ida aku dal Qur'an, wahyia zalimah. Inna ahdahu alimun shadid. Inna fi dalik laa ayat li man khaf adab alakhirah. Dalik yoomu majmuulahul nas, wadalik yoomu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 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ فيها خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ان ربك فعال لما يريد وامن الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا, إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكفي في مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولا قد أتينا موسى الكتاب فختلف فيه ولو لكلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منهم قريب وإن كل لمن لا يوفي ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسّكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثملا تصر واقم الصلاة قرا فإنها لوزر فم من الليل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 Ilah kulinan mman ajinah minhum, watba al-dinah zulmu ma autrifu fihi, wa kana mujrimin, wa ma kana Rabbu kaliuhlik al-qurab